إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيطا مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون طرفا ولا نصرا ومن يظلم منه